Oh. يا حبيبي طول ما انت بعيد انا عايش في الدنيا وحيد مليت الاحساس بالقلم والقلب اللي كتير نظلم مليت الاحساس بالقلم والقلب اللي كتير نظلم وفي كل الايام مش عارف يا حبيبي الا التنهيز بعادت أنا عشت سنين من عمري وأنا قلبي حزين مليت الأحزان كلها وحياة اللي زمان عشتها مليت الأحزان كلها وحياة اللي زمان عشتها وفي كل الأيام مش عارف يا حبيبي إلا التنهير يا لا لا يا لا, لا, لا من غيرك يا ما شفت كتير وانا بجري ورا وهمك ورك يا ما شفتك كتير وانا بجري ورا وهم كبير وأنا راضي اللي رح انا راضي ماشي في والعمر اللي رح مكاني ملهاش حل تاني ملهاش حل تاني ملهاش حل تاني